ثمانية استمع إلى النص الآتي واملأه في دفترك قالت العين يوما أنا جوهرة ثمينة بواسطتي يشاهد الإنسان المناظر الجميلة لو لا يا لعاش الإنسان في ظلام قالت الأذن تمه يا أختي فمن الناس لا يرى ولكنه يسمع بفضل الأصوات العذبة كالموسيقى وغيرها قال الأنف أنا أساعد الإنسان على التنفس وأعرفه على الروائح دون أن يشاهد مصادرها قال اللسان سيتم دوري أنا عضو التذوق أعرف الإنسان على ذوق المأكولات والمشروبات فيميز بين الحلو والمالح قاطعه الجلد قائلا أنا عضو اللمس بواسطتي يستطيع الإنسان أن يميز بين البارد والساخن لم يستطع الجسم أن يصمد أكثر فقال وأنا لا أستغن عن واحدة من حواسي